بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين أما بعد مجلسنا السابع عشر في المجال السمع كتاب التيثير في القراءات السابع للإمام بعمر الداني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة الحجر قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء والباقود بتشديدها افصل وحمزة والكثائي ما ننزل بنوني الأولى مضمومة وثرية مفتوحة وكسر الزاي الملائكة بالنصب وأبو بكر بالتاء مضمومة وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع والباقيون كذلك غير أنهم يفتحون التاء ابن كثير إنما سكرت بتخفيف الكافي والباقيون بتشديدها الريح على واقعة وجزء والمخلطين فأسري قد ذكر نافع وابو عمرو وحفص وهشام وعيون والعيون بضمه عين حيث وقع والباقون بكسرها ان نبشرك قد ذكر نافع فبما تبشرون بكسر النون مخففه وابن كثير بكسرها مشدده والباقون بفتحها أبو عمرو والكسائي ومن يقنط وفي الضوم يقنطون وفي الزمر لا تقنط بكسر النون في الثلاثة والباقون بفتحها حمزة والكسائي إنا لم لمنجوهم مخففا والباقون مشددا أبو بكر قدرنا إنها هنا وفي النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها يآتها أربع عبادي إني أنا إني أنا النذير فتحهن الحرميان وأبو عمر وبناتي إن كنتم فاعدين فتحها نافع سورة النحل قد ذكرت عما يشركون في الموضعين قرأ أبو, أبو بكر قرأ أبو بكر ننبت لكم بالنون والباقون بليا. ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع في الأربعة وحفص يرفع والنجوم مسخرات فقط والباقون بالنصب والتاء من مسخرات مكسرة عاصم غير يدعون من دون الله بالياء والباقون بالتاء البزي بخلاف عن أين شركائي الذين بغير همز والباقون بالهمز نافع تشاقون فيهم بكسر النون والباقون بفتحها حمزة يتوفاهم في الموضعين بالياء والباقون بالتاء إلا أن تأتيهم الملائكة قد ذكر الكوفيون لا يهدي من بفتح التاء وكسر الدال والباقون بضم الياء وفتح الدال ابن عامر والكسائي فيكون هنا وفي ياسين بالنصب والباقون بالرفع نوحي إليهم قد ذكر حمزة والجسائي أو لم تروا إلى بالتائي والباقون بالياء أبو عمر تتفيأ ظلاله بالتائي والباقون بالياء نافع مفرطون بكسر الضائي والباقون بفتحها نافع وابن عامر وأبو بكر نسقيكم هنا وفي المؤمنين بفتح النون والباقون بضمها يعرشون قد ذكر أبو بكر ترحدون بالتاء والباقون بالياء من بطون امهاتكم قد ذكر ابن عامر وحمزه الم تروا إلى الطير بالتاء والباقون بالياء الكوفيون وابن عامر يوم ضعنكم بإسكان العين والباقون بفتحها ابن كثير وعاصم ولنجزين الذين بالنون وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان وهو عندي وهم لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه عنه بالياء والباقون بالياء القدوس قد ذكر حمزة والكثائي يلحدون هنا بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء وكسر الحاء ابن عامر من بعد ما فتنوا بفتح الفاء والتاء والباقون بضم الفاء وكسر التاء ابن كثير في ضيق مما يبكر هنا وفي النمل النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها ليس فيها من الياءات في شيء سورة الإسراء قرأ أبو عمرو ألا يتخذوا بلياء والباقون بالتاء أبو بكر وابن عامر وحمزة ليسوء وجوهكم بلياء ونصب الهمزة على التوحيد والكتاء بالنون ونصب الهمزة على الجمع والباقون بلياء وهمزة مضمومة بين وويني على الجمع ويبشر المؤمنين قد ذكره ابن عامر يلقاه منشددا والياء مضمومة والباقون مخففا والياء مفتوحة حمزة والكسائي إما يبلغان بكسر النون وألف قبلها والباقون بفتحها من غير ألف ولا خلاف في تجديد النون نافع وحفص أبن هنا وفي الأنبياء والأحقاف بالتنوين وكسر الفائ وابن كثير وابن عمر بفتح الفائ من غير تنوين والباقون بكسرها من غير تنوين ابن كثير كان خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد وابن ذكوان بفتح الطاء والخطاء من غير مد والباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء حمزة والكسائي فلا تسرف بالتاء والباقون بالياء حفص وحمزة والكسائي بالقسطات هنا وفي الشعراء بكسر القاف والباقون بضمها الكوبيون وابن عامر كان سيئه بضم الهمزة والهاء على التذكير والباقون بفتحهما مع التنوين على التأنيف حمزة والكتائي ليذكروا هنا وفي الفرقان بإسكان الذال وضم الكاف مخففا والباقون بفتحها مشددة ابن كثير وحرص كما يقولون بالياء والباقون بالتاء حمزة والكتائي عما تقولون والباقون بالياء الحرميان وابن عامر وأبو بكر يسبح له بالياء والباقون بالتاء أليس فهاماني في الموضعين وزبورا قد ذكر حفص وراجيليكا بكسر الجيم والباقون بإسكانها ابن كثير وأبو عمرو أن نخصف بكم أو نرسل عليكم أن نعيدكم فنرسل فنغريقكم بالنون في الخمسة والباقون بالياء أبو بكر وحمزة والكسائي أعمى في الحرفين بالإمالة وأبو عمر بالإمالة في الأول فقط وورش بين بين على أصله فيهما والباقون بالفتح ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي خلافك إلا بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام ابن ذكوان وناء جانبه هنا وفي فصلة يجعل الهمزة بعد الألف والباقون يجعلون الهمزة قبل الألف وأمال الكسائي وخلق فتحة النون والهمزة في السورتين وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك وأمال أبو بكر فتحت الهمزة هنا وأخلص إلى فتحها هناك وورف على أصله في ذوات الياء الكوفيون حتى تفجوا لنا بفتح التاء وضم الجيم مخففا والباقون بالكسر بضم التاء وكسر الجيم مشددا ولا خلافا في الثاني نافع وعاصم وابن عامر كسفا بفتح السين والباقون بإسكانها ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي بألف والباقون قل بغير ألف الكثائي لقد علمت بضم التاء والباقون بفتحها والوقف على أي يم مذكور في بابه فيها يوم واحدة وهي رحمة ربي إذن فتحا نافع وأبو عمرو وفيها محذوفتان لئن أخرتني إلى أثبتها في الحالتين ابن كثير وأثبتا في الوصل نافع وأبو عمرو فهو المهتد أثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو سورة الكهف قرأ حفص عوجا بسكت على الألف سكتا لطيفا من غير قطع ولا تنوين ثم يقول قيما وكذلك كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في ياسين في قوله عز وجل من مرقضنا ثم يقول هذا وكذلك كان يسكت على النون في القيامة في قوله عز وجل من ثم يقول راق وكذلك كان يسكت على اللام في المطاففين في قوله بل ثم يقول رانا والباقون يطيلون ذلك من غير سكت ويدغمون النون واللام فر أبو بكر من لدنه بإثكان الدال ويشمامها شيئا من الضم ويكثر النون والهاء ويصل الهاء بياء والباقون بضم الدال وإثكان النون وضم الهاء وابن كثيرين على أصله يصلها بواو ويبشر المؤمنين قد ذكره نافع وابن عامر مرفق بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وفتح الفاء ابن عامر تزوغ عن كهفهم بإسكان الزاي وتشديد يضاء والكوفيون بفتح الزاي مخففة وآليف بعدها والباقون يشددون الزاي ويثبتون الألف الحرميان ولملئت منهم بتشديد اللام والباقون بتخفيفها رعبا قد ذكره أبو عمرو وأبو بكر وحمزة بورقكم بإسكان الراء والباقون بكسرها ابن عمر ولا تشرك بالتاء وجزم الكاف والباقون بالياء ورفع الكاف بالغداة قد ذكر حمزة والكسئي ثلاثمائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين عاصم وكان له ثمر وأحيط بثمره بفتح الثاء والميم فيهما وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما الحرميان وابن عامر خيرا منهما بالميم على التثنية والباقون بغير ميم على التوحيد ابن عامر لكن هو ما بإثبات الأليف في الوصل والباقون بحثفها فيه وإثباتها في الوقف إجماعا حمزه والكسائي ولم يكن له بالياء والباقون بالتاء حمزه والكسائي هنالك الولايه بكسر الواو والباقون بفتحها ابو عمرو والكسائي لله الحق بالرفع والباقون بالجر عاصم وحمزه وخير عقبا باسكان القاف والباقون بضمها تزروه الرياح قد ذكر الكوفيون ونافع ويوم نسير بالنون وكسر الياء الجبال بالنصب والباقون بالتاء وفتح الياء ورفع اللام من الجبال حمزة ويوم نقول بالنون والباقون بلياء الكوفيون قبولا بضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء أبو بكر لمهلكهم وفي النم مهلك أهله بفتح الميم واللام وحفص بفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام حفص وما أنسانيه إلا وفي الفتح عليه الله بضم الهاء فيهما في الوصل والباقون بكسرها فيهما أبو عمرو مما علمت رشدا بفتح الضاء والشين والباقون بضم الراء وإسكان الشين نافع وابن عمر فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون حمزة والكسائي ليغرق بالياء المفتوحة وفتح الراء أهلها برفع اللام والباقون بالتاء مظلومة وكسر الراء ونصب اللام الكوفيون وابن عامر نفسا زكية بتشديد الياء من غير آلف والباقون بالآلف وتخفيف الياء نافع وأبو بكر وابن ذكوان نكرا في الموضعين هنا وفي الطلاق بضم الكاف والباقون بإسكانها نافع ملادني بضم التال وتخفيف النون وأبو بكر بإسكان الدال وإشماليها الضمة وتخفيف النون والباقون بضم الدال وتشديد النون. ابن كثير وعمر لا تخيد تاء عليه بتخفيف التاء وكسر الخاء والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء. نافع وأبو عمر أن يبدلهما وفي التهريم أن يبدله وفي نون القلم أن يبدلنا في الثلاثة مشددة والباقون مخففة. الكوبيون وابن عامر فأتبع ثم أتبع في الثلاثة بقطع الألف مخففة التاء والباقون بوصل الألف مشددة التاء ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي في عين حامية بألف من غير همز والباقون بغير ألف مع الهمزة حفص وحمزة والكسائي فله جزاء الحسن بالتنوين ونصبي والباقون بالرفع من غير تنوين ابن كثير وأبو عمر وحفص أسد ديني بفتح السين والباقون بضمها حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف والباقون بفتحهما عاصم إن يأجوج ومأجوج هنا وفي الأنبياء بهمزها والباقون بغير همزة حمزة والكسائي لك خراجا هنا وفي المؤمنين بألف والباقون بغير ألف نافع وابن عامر وابو بكر وبينهم سدها بضم السين والباقون بفتحها ابن كثير ما, مك ما مكنني بنونين مخففتين الأولى مفتوحه والثانية مكسورة والباقون بواحده مكسورة مشددة أبو بكر أرد من آتوني بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده من باب المجيء وإذا ابتدأ كاثر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها يا أن والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين وورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها ابن كثير وأبو عمر وابن عامر بين الصدوفين بضمتين وأبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال والباقون بفتحتين حمزة وأبو بكر بخلاف عنه قال أتوني بهمزة ساكنة بعد اللام من باب المجيع وإذا ابتدأ كثر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة ياء والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين حمزة فمستعوا بتشديد الطاء والباقون بتخريفها الكوفيون جعله دكاء بالمد والهمزة من غير تنوين والباقون بالتنوين من غير همزة حمزه الكسائي قبل ان ينفد بالياء والباقون بالتاء يااتها تسع ربي اعلم بربي احدا ربي ان يؤتين بربي احدا فتح الاربعه الحرميان وابو عمرو مع صبرا في الثلاثة فتحها حفص ستجدني ان شاء الله فتحها نافع من دوني أولياء فتحها نافع وأبو عمرو وفيها من المحذوفات سبع المهتدي أثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو ان يهديني ان يؤتيني على أن تعلمني أثبتهن في الحالين ابن كثير وأثبتهن في الوصل نافع وأبو عمرو إن ترني أنا أقل أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل قالون هو عمرو عمر ما كنا نبغي أثبتها في الحليل ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمر والكسائي فلا تسألني تسألني حذفها في الحليل ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش عنه وأثبتها هالباقون في الحالين وكذا رسمها هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته